للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكفه نصيبا م ف ر و ض ا و إ ذ النابلسي حضر ا ق س م ة أ ل ق ر و ا ي ت ا ا م م ى و ل ا ك ن ف للعلوم ا ل ه م ق و ل ا م ع ر و ف ا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا, فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموالا ل ي ت ا م ا ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 فريضة من ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه كان ع ل ي م ا ح ك ي م ا و ل ك م م نصف ا ترك ك أ ز و ا ج م إن لم ي ك ن ل ه ن فإن ولد ك ا ن لهن ولد ل ف ك م ا ل ر ب ع م م ا ترك من بعد وصية يوصين ب ه ا أ و د ي ن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 فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدا ف إ ذ ا احصن ف إ ن أ ت ي ن ا بفاحشه فعليهن نصف, على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 فقد آ ت ي ن ا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب و ا ل ح ك م ة و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 و ا ذ ا لاتيناهم من لدننا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي, قال قد أنعم الله علي اذ لم اكن معه م شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولا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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا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 أ ل م تر إ ل ى الذين قيل لهم كفوا ايديكم و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه فلما كتب عليهم, فلما كتب عليهم القتال إ ذ ا فريق منهم يخشون الناس ك خ ش ي ة الله او اشد خ ش ي ة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 ولولا فضل الله ل ع ي ك موسوعه ر ا ل ش ي ط ا ن إ ل ا ق ل ي في ل فقاتل ا س ب ي ل ا ل ل ه ل ا ت ك ل ف إ ل ا ن ف س ك وحرِّض ا ل م ؤ م ن ي ن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 وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ف د ي ة مسلمه إ ل ى اهله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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ا و ل الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم أ م و ل ه أ ف فضل س ه م ل ا ل ج ا ه د ي ن ب أ م وانفسهم ل ه م و على القاعدين د ر ج ة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 ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ ذ ى من مطر أ و كنتم مرضى أ ن تضعوا أ س ل ح ت ك م وخذوا حذركم إ ن الله اعد للكافرين عذابا مهينا ف إ ذ ا قضيتم ا ل ص ل ا ة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ف ك ا ن الله بما يعملون محيطا ها أ ن ت م هؤلاء جادلتم عنهم, في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ة امن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب ا س م ا ف إ ن م ا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او إ ث م ا ثم يرم به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون إ ل ا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم, وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ً ل ا خير ف ي ك ث ي ر من ن ج و ا ه م إ ل ا من أمر ب ص د ك أ و م ع ر و ف أو إ ص ل ا ح ب ي ن ا ل ن ا س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 م د س و ع ه النابلسي للعلوم أ م ن ن الاسلاميه ن و ل شركه م فَلَيُغَيِّرُنَّ الهدى ل وَمَنْ شركه دعويه ل فَقَدْ غير س ربحيه ا ن ذات مضمون ي اجتماعي ي ع ل ط ا إِلَّا غُرًا ن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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فاولئك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون نقيرا ومن أ ح س ن دينا ممن أ س ل م وجهه لله وهو محسن واتبع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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن, وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وانتقموا لليتامى بالقسط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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن الذين آمنوا ثم, كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر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 الذين ي ت و ب ص و ن بكم ف إ ن كان لكم فتح من الله قالوا أ ل م نكن معكم و إ ن كان للكافرين ن ص ي ب قالوا أ ل م نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 ولا م و س و ل ه إ ل ا ق ل ي ل ا م ذ ب ذ ب ي ن بين ذ ل ك ل ا إ ل و م الاسلاميه ا س م ا ل الله ا ل ن تجد ل ح س ب ي ل ا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 واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم, وقلنا لهم لا تعدوا في السبت و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا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 فسيدخلهم في ر ح م ة منه وفقل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان ا م ر ء هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد